للمنزل او لا رجي قيمه ولا ام حدا حملها او لا زكاتنا يبهترا يا وشفادا للمنزل لا رجي قيمه ولا لا زكاتنا يبهترا يا وشفادا الجهاد الجهاد, الجهاد al -jihad al -jihad al -jihad, al jihad al jihad al jihad al jihad al jihad jihad kare anbiya o hum spe salo sahaba jihad kare anbiya jiha kare ambiyao hums pe saalon sohba ho kital fi sabe lillah da islam lo ya farizada hum la haj aw la zakat naib ya washada kital fi sabe da islam lo ya farizada هملها او لا زكاتنا يبهترا يا وشفادا للمنزل لا رجيك متيا ولا احد هملها او لا زكاتنا يبهترا يا وشفادا للمنزل او لا رجيك متيا ولا احد كم لهات او لا زكات نايب احتر يا وش باد الجيهان الجيهان الجيهان الجيهان الجيهان الجيهان الجيهان د الجيهان de-Jihad, de-Jang-u-Bara De-Ni-Jat-la-s-r-Ingara jat la s r De-Ni-Jat-la-s-r-Ingara u bara de ni ma fi zini i, i, i afzali pira املها او لا زكات نائب اطرى يا وش بدا لا دنيا او ما فيها زين افضل لا هم لهج او لا زكاتناي بهترا يا وش بعدا للمنزل او لا رجيك قيمتي ولا احدى هم لهج او لا زكاتناي بهترا يا وش بعدا لا رجيك قيمتي el jihad, el jihad, el jihad, el jihad, el jihad, el الجهاد el الجهاد el jihad, el jihad, el jihad, el jihad, al -jihad kidi fada din islam la ridumra al wad maqam kidi fada din islam la ridumra al wad maqam kidi fada din islam la ridumra al wad maqam هم لهت او لا زكات نا يبهترا يا وش بعدا دد كو فر او اسلامنا ختم ذن كي معركه هم لهت او لا زكات نا يبهترا يا وش بعدا للمنزه او لا رجي قيمه يا هم لها او لا زكات نا يبهترا يا وشفادا للمنزل او لا رجيك متي يا هم لها او لا زكات نا يبهترا يا وشفادا انجهات الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد al jihad al jihad da mazlum millat nasr da asr az mungda ummata da mazlum millat nasr da asr az mungda ummata da Tura dal muntarapàti d'eslafun i xanada Hem l'haig aulà zakaat nà ibihtarà ya waspada Tura dal muntarapàti d'eslafun i xanada Hem l'haig aulà zakaat nà ibihtarà ya waspada للمنزل او لا رجي قيمه ولا ام حدا حملها او لا زكات نا يبهترا يا وشبادا لا رجي قيمه ولا لا زكات نا يبهترا يا وشبادا الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد موتا شعارهم ذكر هم دم لرى الجهاد موتا شعارهم ذكر هم دم لرى الجهاد موتا al-Jihad m'oday sh'i'ara, hem d'akar, hem d'am-ul-à-ra Ho'ka b'i ja'na n'karri, m'ukh'pal-ram, s'ara wa' dada Hem l'haj, aulà, zaka'at, n'ayi, bihtara, ya wa' sh'pada Ho'ka oh, b'i ja'na n'karri, mukhpal همل هات او لا زكاتناي بهترا يا وشفادا للمنزل لا رجيك متي او لم حدا همل هات او لا زكاتناي بهترا يا وشفادا للمنزل لا رجيك متي املها او لا زكات نا يبهترا يا وشبادات الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد